dia yusdrar dan Abu Na Sheikh Kebir. Asaqalu ma thumma tawla ila Allil. Fakad Rabb Inni lima anzalta ilay min khairi أجئته إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أتن ما Sesungguhnya Allah berbicara kepada mereka dengan berbagai macam cara. Dia mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah berbicara kepada mereka dengan berbagai macam cara.